بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرات ما الحاقة كذب التمود وعاد فأما تبود فأهبكوا بالطاغية وأما عاد فأهبكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعت أنهم أعجاز نخل قوية، فهل ترى لهم من باقيه؟ وجاء فرعون ومن قبله والمتبكات بالخاطئة، فعفوا رسول ربهم، فأخذهم أخذة الرabiya. إن لم ما طغى الماء، أحميناكم في الجارية لنجعلها لكم. تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور واحدة وحملت الأرض والجبال فدفتا واحدة وقعت الواقعة وانشققت السماء فهي يوم إذن وهي على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ولكن يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تكون من افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا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 في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسفكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا بالقسقين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول تاهل قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لقدنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز وَإِنَّهُ لَتَذْهِرَةٌ للمتقين الْمُتَطِّئِينَ لنعلم لَنَعْلَمُ أَنَّ مكذبين مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم